مَن كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله فإنه عدو للكافرين ولقد أنزل إليك آيات بينات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 نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم, كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس